ايوه ايوه ايوه ما تتغرش بكترته قوع وشوف مين هيسنده وغيب وشوف مين هيسال عليه اهمال باهمال وخيانه بخيانه افيجو المغامر بيقولك بعت هرمنا عباح فيجو ده اخلاوي جارح ابطال والجارح واضح ما قطع اكسا موم شراي عام الفوم رب عمه داب انا دم او من يوم محاق فيقوم صحح جسمي سلط عندي دماغ ما عنديش قلب عالك برد مد مجرم حل طريبو كل دار بيساق طريبو كل دار بيساق معايا تنزم حدودك ما تسبش قلق وصول تفوت معاك سرزتك واينك واسيب لاش بل تركابك يعدل ولا عايزنا عدلت عقل ولا لنسك عقلك لانتلي فاملك راس من حبة وسوي هنا الدخيل ارض العدولة من البحر الهجمى والنوم فرحتنا اتزلزيل الدولة المولود عمر ابن العتولة ادخل ارض الفاتين ملوك بكت عناعشين من البحر قلمت زياتين الميسى من البحر الايد بالفاتية بعد بروحنا وجرحنا بشاهد اسبال وشفنا المتبايدنا طول عمرنا عالسبان سيبونا نشوف مصالحنا وكفاية تكرت وانت دبان فس كل تاريخنا بطولاتنا دي, دي, دي حكايات انا من مربع الكوارث عندنا كل ناب وكل شويه اقرى الحوادث بينا الجوالات فارس للفارس وانا شاب بهفني سبع سيرته بزعل على دم ولد جه فاي حكايه سلاحي جاي يلي صعب عليك يفقرك يحصر ليكمل دايره ما متسبش المظاهر توهبك كلمه السر اللي تحل لاي عقده جنيه امي يا سالكه ما الاشمال كمحدش هايملكك اخوك مع المسكون وبعمل المدني باصول لا متدين ولا مديون ملكي ورميل اسمي بصبور تراليها غصم وعلام سند في ظهر الجلب افتحي شاطن الدبابة أي يلعب يحس شويه انا لي اكتر ما علي سند وجد بسند عايش فيها بصفيني شرفت الغربه قبل القرب في جدعه ونرجوليه ربط البخت وقال لي مفيش حد يستاهل تضحيه اخوك كفيل باي حكايه بقف واسند للنهاية بروح معليك معاي وباقي في كارس ويجناه أيه منياس عارف ما أس يا ريت ما حد ينسس المرشد وكلنا سو انا نفس اللوك اسمع عن الرس في البحر وتروش على الأرض وحشرقتنا أم بجيو مش نفاه مش ما بنكتنا أشوب بنكسر عضمه شو يا ما عملناه بوسوينا لكن ما بنغلطون وعش الحكاية سلح نقس ومطروش البيت دي مش جياسك جوا الجهادي ملعاش ملك وبر المنطقة منطلقة ترجمتها وتبطي قضرة اه تاريها عايزاني واعترفت في سواقات كانت بتعد منه قدامي عشان ازاولها وعاكسها ما يزفي انتك وينو البقرة كنين جوا البتارين لا, لا. والقلب والعين انا نفسي اعيش عمرنا علشان احب فيك مرتين لو قلت كل الكلام اقعد في جمالك اشرح سنين طفان من الدخل من جيد البحر البركان من باقي رجالك جدعان ملوك عيشة في هذا الزمان اسلام اللي سود الاساس اسمو ده بوسيتو الماس وتقلبه فلاس الريس قائد الفرسان سعدي علي أجراء مغامر فهماً بترجم وبتعامل السيطرة كاملة ملاخر وعنوانه دخل البحر ندخل الدخل يا شاب القط سيتو عالي مغامر البحر سعد علي معدن داب وقلب حر ده من اجلوها نضرب ناري لأمر لا الجال ابن الجالي هو عمر محمد ده هو السلطان ابن الوالي محمد طهب البلد زا كشب ليه من زا الاسد ابو عمر السيطره للأباس عشان اضرب صندوق قالي دخناوي جدع بس مشاكس من البحر الفارس ابن الفارس عمر الخابة ابن طه العربي شرف نفسه بنت البحر المحاربين كلها عارفه المتصيطي دخل وجدع ومشرف فيه عليكي مش ومش بيجسو سامي سعديه علي الدخلاوي الاخو متصيب بطه السا اثنين اخوات في اي حكاوي مشرفين بصول ورجوله اسلام كابون ده دباب في جود دخلاوي يعني البابا دي شال مصري بالكلام خدت سيطره يا ساتر Waleed Lamdaoui comes, we don't see him on the